وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وضرب الله مثلا لا يقدر على وهو ك른 على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير وهو ك른 على مولاه اينما لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم